أ ف م ن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون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 ومن ما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء, فيه شفاء للناس إن ففي ذلك ل ا ي ة لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إ ل ى أ ر ض ل ل ع م ر لكيلا لكي يعلم بعد علم شيئا إ ن الله عليم قدير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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أ ج ر ه م باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن فلنحيينه